وعن وفي ورب والباوى وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حد والفعل بالسين وسوف واب قد فعلا وتالتاني في ميز ورد والحرف يعرف بان لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كابلا باب الاعراب لعراف تغيير اواخر الكرم تقدير لو لفظا فذا الحدر سنم وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للاعراب اقسامه اربعه تام رفع ونصب ثم قصد جزم فالاولان دون ريب وقع في اسم والفعل المضارع معا فالاسم قد خصيص بالجر كما قد خصص الفعل بجذم فعلما باب علامات الرفع ضم وواو الف والنون علامه بها تكون فوفع بضم مفرد الاسماء كجاء زيد صاحب العلاء ووفع به الجمع المكسرا ومذميع من مؤنث فسالما كذا المضارع الذي لم تصل شيء به كيهتدي وكيصب وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال وما فوك وهكذا الجمع الصحيح فعرف ورفع ما فنيته بالآلف وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعل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 لازم مثنى بثي كسر في سل وعلم بان الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا والخمسه الاذعان نصبها ثبت بحذف نونها اذا ما نصبت باب علامات الخط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 واعترف واخفض بفتح كلما لا ينصرف باب علامات الجزء ان السكون يا ذوي الاذهان والحذف للجزم على متان فاجزم بتسكين مضارعا اتى صحيح لاخريك لم يكن فتى واجزم بحذف ما اكتسع تلالا اخيره والخمسه الافعال باب قسمة الأفعال وأحكامها وهي ثلاثه مضي قد قل وفعل أمر ومضارع على فالماضي مفتوح الاخير آبدا والامر بالجزم لدى البعض ارتذا ثم المضارع الذي في صدره احدى زوائدين أي تفدره وحكمه رفعوا إذا تجرد من ناصب وجازم كتسعد باب نواصب المضارع ونصبه بان ولن اذن وكي ولام كي لام الجحود يا بقي كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت باب جواز المضارعة وجزم اذا اردت الجزم بلم ولمّا ولم لم لم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم والدعاء ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم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 يجيب فتحه بلا منازع وظاهرا ومبمرا ايضا فبتك أكرمت هند وهند ضربت باب المبتدأ والخبر المبتد اسم من عواهل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مبمرا كالقول يستقباح وهو مسترا والخابر الاسم الذي قد أسندا إليه وارتفاعه الزم ابدا ومفردا يأتي وغير مُهتدي فأول نحن سعيد مهتدي والثاني قل مجرور نحو لو لمن يدور والظرف نحو الخير وابدا اهلنا والفعل ما فعله كقولنا زيد أثا مع الخبر كقولهم سيد ابوه ذوب طب باب كان واخواتها ورفعك الإسمى ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر كانا ضل بات أصبح أضحى وصار ليس معما بارحا ما زال من فكى وما فتي أما داما وما منها تصرفح له بما لهاك كان قائما زيد وكن برا واصبح صائما باب ان واخواتها عمال كان عكسه لإن أن لكن ليس أولى عن وكأن تقول إن مالك العالم ومثله ليس الحبيب قادم اكد بان أن شبه بيك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليس عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها ارصب بأفعال القلوب مبتدا وقابرا وهيا ظننت واجدا رآ حسبت واجعلت زاعما كذاك خلت واتخذت عالما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا التوابع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 أضيف فافهم المثال واتبع نحو انا وهند والغلام وذاك وابن عبدنا الهمام وإن ترس شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تورد تقريب حده لفهم المبتدئ فكل ما لآلف واللام يصلح كالفراس والغلام باب هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشارة يا سامع الواو والف ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفجرتنا الك جاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من فبد وقول خالد وعام سدد ومن يتب ويستقم وشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم قف فعرفي كذاك في التعريف فقف الآثرة وغابه الفاظه كما ترى النفس والعين وكل اجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد النفس يصول وان قومي كلهم عدول ومروذا قومي اجمعين فاحضظي مثالا حازلا مبينا باب البدل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 من يأكل رغيفا نصفه يعطف ثمن وبادل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبادل الغلق نحو ركب زيد حمارا فارسا يبغي العين المنصوبات من الأسماء باب المفعول به مهما ترسما وقع واقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زوج العالم الأذيبا وقد ركبت الفارس النجيبا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما نكرا والثاني قل متاصل ومن فانتصر كذا رمي اخي واياه باب المفعول المطلق والمصدر اسم جاء فارثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وفاق لفظ فعله كزوجه زياره لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كافرحت جملا باب الضر الظوف منصوب على اضماري في زمانيا مكانيا بذا يفى اما الزمان فنحو ما ترى اليوم والليله ثم مسا حرا وغدا وبكره ثم غدا حينا ووقتا امدا وآبذا واثمت مساء وصباح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 قل يا فابدلوا مستثنيا كلم يقم احد لله صالح او صالحا فوالذين صالحوا او كان ناقصا فاعربه على حساب ما يجيء فيه العامل كما هدا إلا محمد وما إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى وانصب أو اجر ما بحاشا واردا استثنيته في حاله النصب بها الفعلية وحالة الجذي بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكي ما تغفرا بابنا انصب بلا منكرا متاصلا من غير تنوين إذا أفرت تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرع والإهمان لها إذا ما وقع في الفصان تقول في المثال لا في عمر شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكور متاصلة اعمالها وأن تكون مهملة فقولوا لا ضدى لربنا ولا ندى ومن يأتي برفين فقبلا باب المنادى إن المنادى في الكلاميات خمسات أنواع لدى النحات المفرد العلام ثم الناكره أعني بها المقصودة المشتهره ثم تضد غابه فانت به ثم المضاف والمشبه به فالأولان بنيه ما أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فارصبنه لا غير باب المفعول لأجله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 وهو اسم تصاب بعد واو معية في قول كل راوي نحو اتى الامير والجيش فب وسار زيد والطريق هاربا المخفوضات من الاسماء باب الاضافه الفطض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت بناء بيق حافظ نعم وبالتبعية التي قالت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف بالله في تقديره بمن وقيل أو بفيك كبن استفاد قاتمين ضار ونحو مكر الليل والنهار تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومئة